وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم يا عباد الله إن شهرا يمر علينا في كل عام يحبه عباد الله وينتظرونه انتظار الحبيب الغائب إنه شهر رمضان ولا طالما حدثنا انفسنا باغتنا من فرصه رمضان ولا كم بصلاحها فيه ولا طالما عاهدنا انفسنا قبل دخوله باوبه حقه وتوبه صادقه ودمعه حاره ونفس متشوقه ولكن كلما اتا قبض الشيطان على الأمنية ولم تفئ النفس الأمارة بالسوء بعهدها وغدرت بكلامها فثابت ليالي ورجعت أياما في أول الشهر ثم عادت لسالف عهدها كأن لم تدخل في رمضان وفي العام الماضي يا عباد الله بعد وداع رمضان قطعنا العهود على أنفسنا فمنا من قضى نحبه ومنا من ينتظر وها نحن يا عباد الله يدخل علينا شهر وموسم من الخير جديد فأي رمضان يكون رمضان هذه المرة هل هو رمضان المسوفين الكسالة أم رمضان المسارعين المجدين هل هو رمضان التوبة أم رمضان الشقوة هل هو شهر النعمة أم شهر النقمة هل هو شهر الصيام والقيام أم شهر الموائد والأفلام والهيام ها هو هلال رمضان قد حل ووجه سعده قد أطل لقد أضلنا موسم كريم الفضائل عظيم الهبات والنوائل جليل الفوائد والمكارم أيام وليالي رمضان نفحات الخير ونسائم الرحمة والرضوان فما ألدها من أيام لمن كانت أيامه معطرة بالذكر والطاعة وما اجملها من ليال لمن كانت لياليه في طاعه الرحمن عباد الله عباد الله رمضان نعمة من ربكم عليكم يقول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريض أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون شهر يفوق على الشهور بليلة من ألف شهر فضلت تفضيلا طوبى لعبد صح فيه صيامه ودع المهيمن بكرة وأصيلا وبليله قد قام يختم ورده متبتلا لإلهه تبتيلا عباد الله, عباد الله رمضان فرصة من فرص الآخرة التي تحمل في طياتها غفران الذنوب وغسل الحوب وكم تمر بنا الفرس ونحن لا نشعر هذه فرصة وما أعظمها تحمل سعادة الإنسان الأبدية فأين المبادرون وأين المسارعون جاء شهر الصيام بالبركات فأكرم به من زائر هو آتي نعم يا عباد الله إنه شهر البركات والرحمات فرمضان شهر الطاعة والقربى والبر والإحسان والمغفرة والرحمة والرضوان والعتق من النيران ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة رواه الترمذي وابن ماجة والنسائي وحسنه الألباني الصيام يا عباد الله به تغفر الذنوب وتكفر السيئات وتزداد الحسنات يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا وفر له ما تقدم من ذنبه رواه الشيخان عبد الله عبد الله رمضان سبب لتكفير الذنوب والسيئات إلا الكبائر فإن جمعت معه التوبة محيت الذنوب كلها كبيرها وصغيرها يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكثرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة متفق عليه نعم يا عبد الله نعم يا عبد الله يا مذنب يا مكثرا من الذنوب رمضان شهر المغفرة فأي رمضان يكون رمضانك هل تكون فيه من المغفور لهم المقربين أم تكون وحاشك من المبعدين صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر يوما فقال آمين آمين آمين فقيل له يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه قال إن جبريل عرض لي فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له قلت آمين فلما رقيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليك فقلت آمين فلما رقيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخله الجنة قلت آمين فهنيئا عباد الله لمن جمع الإحسان في رمضان مع القيام بحق الرسول صلى الله عليه وسلم والقيام بحق الوالدين عباد الله عباد الله رمضان فيه إجابة الدعوات وإقالة العترات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل مسلم دعوة مستجابة يدعو بها في رمضان ويقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم عباد الله عباد الله إن شهرا بهذه الصفات وتلك الفضائل والمكرمات لحري بالاغتنام والاهتمام فهل هيأت نفسك يا عبد الله لاغتنامه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه يفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم رواه أحمد والنسائي وصحاحه الألباني لقد كان رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان وإتيانه كل ذلك يا عباد الله شحذا للهمم وإذكاء للعزائم وتهيئة للنفوس حتى تحسن التعامل مع فرصة رمضان وحتى لا تفوتها وهذا شأن السلف الصالح رحمهم الله تعالى قال معلّ بن الفضل عن السلف إنهم كانوا يدعون الله جل وعلا ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ويدعونه ستة أخرى أن يتقبله منهم فكانوا يعيشون رمضان العام كله لأنهم ربانيون لا رمضانيون وجاء عنهم أنهم كانوا يقولون في دعائهم اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني فتقبله عباد الله, عباد الله إن قدوم رمضان تل ورمضان يدل على تعاقب الأيام فالأيام تمضي والسنون تجري وكل إلى داع الموت سيصغي عباد الله ها هو شهر العزة والكرامة شهر الجهاد والنصر والصبر شهر الجدية والعزيمة ها هو قد دخل علينا فهل آن لنا أن ننفض عنا غبار الكسل هل آن لنا أن نرفع عن أنفسنا ذل المعاصي لقد زارنا رمضان مرات عديدة فما زارنا في مرة إلا وجدنا أسوأ من العام الذي قبله عبادة ضعيفة وقلوب متنافرة وإقبال عن الدنيا وإدبار عن أعمال الآخرة رمضان أتى يا عبد الله رمضان أتى يا عبد الله فأي رمضان يكون رمضانك والناس في استقباله أقسام فهل أنت من القسم؟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 فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وعلى رأس هؤلاء حبيبنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل في كل ليلة فيدارسه القرآن وصنف يا عباد الله يفرح برمضان لا للعبادة والقرب من الرحمن ومن وإنما من أجل حلاوة السهر في رمضان ومن أجل العادات ومن أجل المسلسلات وبرامج الفضائيات فتراه يسأل عند قدوم رمضان ما هي المسلسلات التي ستعرض وما هي المسابقات التي يدعى الناس للمشاركة فيها ونحو هذا وهذا يا عباد الله دليل على ضعف الإيمان ومرض ومرض القلب عباد الله عباد الله ان قدوم رمضان دليل على سرعة على سرعة الزمان عباد الله عباد الله فانحمد الله أن مد في أعمارنا وجعلنا ندرك خيرات هذا الشهر العظيم فانحمد الله أن بلغنا وأن على أن أخرنا إليه ومكننا منه فكم من طامع بلوغ هذا الشهر فما بلغه كم من مؤمل إدراكه فما أدركه فاجأه الموت فأهلكه كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وإخوان وجيران أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الدان يا عبد الله يا أمة الله هل يأتي عليكم رمضان وأنتما في قوة وعافية فكم من إنسان صام رمضان الفائت في عافية وصحة وقوة أتى عليه رمضان هذا العام وهو قاعد الفراش أسير المرض هل يأتي عليك رمضان وأنت في أمن وأمان على نفسك وأهلك ومالك ووطنك يا عبد الله يا من تعيش آمنا مستقرا تتلذذ بخيرات الله خل نفسك واحدا من هؤلاء الذين يصومون وهم أسارا أو يتسحرون ويفطرون على الحدود وفي الملاجئ فاحمدوا الله عباد الله على نعمة العافية والأمن واعزموا على إكرام أنفسكم في رمضان عباد الله رمضان شهر الشعور بإخواننا المسلمين فأي رمضان رمضانك المسلم يا عباد الله إذا صام يشعر بآلام المسلمين فإذا جاء تذكر أن آلاف البطون جوعا تنتظر لقمه فهل من مطعم وهو إذا عطش تذكر أن آلاف الأكباد عطشا تنتظر قطرة من الماء فهل من ساق وهو إذا لبس تذكر أن آلاف الأجساد قد لحقها العري فهل من كاس يشعر بنعمة الله جل وعلا عليه ولذلك يكثر المسلم من الصدقات في رمضان رمضان يا عباد الله شهر العبادة فأي رمضان رمضانك فهل ستجتهد يا عبد الله في شهرك المبارك في العبادة وكلما نقص شهرك زاد اجتهادك أن تراك وحاشاك تكون فيه من الغافلين المقصرين تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره أخرجه مسلم فالله الله عباد الله في الضيف الحبيب عباد الله ضياء رمضان قذلاح وجميل ريحه قد فاح فالسعيد من دخله بالتوبة وتطهر بالرجوع إلى الله والأوبة فإن رمضان عطر ولا يعطر الثوب حتى يغسل فاغتزلوا من درن الذنوب والخطايا وتوبوا إلى الله قبل حلول المنايا أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم صف الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فيا عباد الله رمضان شهر النفحات والبركات فلماذا لا نقوم رمضان لماذا لا, نر... لماذا لا نجرب لذة القرآن ولذة المناجاة والدعاء لماذا لا نجرب وقت الأسحار وهجيع الليل لماذا لا ننطرح بين يدي مولانا فربنا ينزل في تلوث الليل الأخير نزولا يليق بجلاله وعظمته يعرض نفحاته ورحماته فلماذا لا نتعرض لرحمات الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ويقول صلى الله عليه وسلم من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة عبد الله عبد الله رمضان شهر التقوى فاي رمضان يكون رمضانك فهل عزمنا على تحقيق التقوى بطاعه الرحمن وهجر بضاعه الشيطان يقول ربنا جل وعلا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ويؤكد هذا المعنى قول حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه رواه البخاري ويقول صلى الله عليه وسلم ليس الصيام من الأكل والشرب إنما الصيام من اللغو والرفث عبد الله عبد الله الصيام الذي لا يمنعك من النظر إلى الحرام والسب والشتم والتلاح والخصام والغيبة والنميمة والقيل والقال والولوغ في الأعراض ولم يمنعك من فعل الحرام ليس بصيام إنما الصيام من اللغو والرفث إذا تحقق هذا كان جنة من المعاصي وبالتالي جنة ووقاية من النار قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة يستجن بها العبد من النار رواه أحمد وحسنه الألباني وقال أيضا الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل فإن سابه أحد فليقل إني صائم رواه الشيخان وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر رواه ابن ماجه وصححه الألباني فهنيئا عباد الله لمن صام الصيام الحقيقي فصام عن المفطرات وحسن أخلاقه وصام عن المعاصي والمعاصي موبقات عباد الله عباد الله ان شهر رمضان سريع الزوال والتحال فالله الله فيه اكرموا انفسكم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 محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال إبراهيم انك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا وارض اللهم عن الصحابه أجمعين وارض اللهم عن الصحابه اجمعين وارض اللهم عن الصحابه اجمعين وارضعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اجعلنا من المرضيين اللهم اجعلنا من المرضيين اللهم اجعلنا من المرضيين اللهم اجعلنا من رضيت اقوالهم واعمالهم يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن رضيت أقوالهم واعمالهم يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن رضيت اقوالهم واعمالهم يا رب العالمين اللهم ارزقنا توبة ترضى بها عنا يا رب العالمين اللهم ارزقنا توبه ترضى بها عنا يا رب اللهم ارزقنا توبه ترضى بها عنا يا رب العالمين الهنا ومولانا وعاصينا وأسرفنا حتى بلغت ذنوبنا عنانا السماء لكن رحمتك أرجى عندنا من ذنوبنا اللهم فاغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين اللهم فاغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين اللهم فاغفر لنا, لنا وارحمنا يا رب العالمين اللهم أعنا على الصيام والقيام وتقبله منا يا رب العالمين اللهم أعنا على الصيام والقيام وتقبله منا يا رب العالمين اللهم أعنا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 وقد مات ودفن في قبره اللهم فاغفر له وارحمه يا رب العالمين وأوسع عليه قبره يا رب العالمين اللهم إن كان منعما فزده نعيما إلى نعيمه وإن كان على غير ذلك فتجاوز عنه واجعله في نعيم يا رب العالمين اللهم من أدركه رمضان وهو مريض اللهم فاشفه اللهم فاشفه وارزقه العافية والصحة والقوة يا رب العالمين اللهم زدنا قوة إلى قوتنا وزدنا صحة إلى صحتنا وأعنا على عبادتك وطاعتك يا رب العالمين اللهم يا ربنا يا حي يا قي يا بديع السماوات والأرض نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا كما جمعتنا في هذا اليوم المبارك في هذا المسجد المبارك في هذه الصلاة المباركة نسألك أن تجمعنا ووالدينا في الفردوس الأعلى أجمعين اللهم اجعلنا ووالدينا وأهلنا وإخواننا من أهل الجنة أجمعين يا رب العالمين اللهم يا ستين استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض وسترنا يوم العرض ولا تفضحنا بذنوبنا يوم العرض بين يديك اللهم انا نسألك الجنه ونعوذ بك من النار اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار اللهم اجعل هذا الشهر شهر خير وبركه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وفق لات امورنا الى كل خير اللهم وفق لات امورنا إلى كل خير Yeah. <laughs> اللهم وفق ولاة امورنا إلى كل خير واجمع قلوبنا وقلوب ولاة امرنا على الخير والهدى والتقى يا رب العالمين اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن, من منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكرواه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون